بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين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 يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيين سائهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة wa naj'aluhum aematan wa naj'aluhum alwarisin wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa minhum ma kanu yahdhurun wa ila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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ولدا عسى ان ينفعنا ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون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 11. فِيهَا فيها رجلين يقتتنان هذا من شيعته وهذا من عدوه 12. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان 1. mobilum mduhl mduhl. قَالَ رَبِّ který měl نَفْسِي znamný, takže měl Kola rabbi بما nanta علي فلن akuna, ظهيرا lil mu في Fasbeha filmedina tiho, i الذي a kabu, قال له distance, sorahu لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَيَّبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُولٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقُت لَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 الملائة تمرون بك ليقتلوك فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفين يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولمّا توجّهت القآمة قال عسى ربي أن يهدياني السبيل ولمّا ورد وجد عليه أمة من, الناس يسقون ووجد من ومن دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَطَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ رَبِّ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 Salaam, Pabam, Salaam, Salaam, وَسَارَ بِأَهْلِهِ Salaam, Salaam, جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ Salaam, Salaam, لِأَهْلِهِمْ Salaam, إِنِّي Salaam, نَارًا لعلي آتيكم منها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 a Musa, inni a já louhu rubu lámí. A já louhu ti já sak, falebné rohy, tazuke, يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اصلك يدك في جيبك تخرج بيضا امين غير سوء تخرج بيضا امين غير سوء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 وأخيه رونه وأفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي يرد أي أن يصدقني إني أخاف أي أن يكذب.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 وقال فرعون, يا أيها الملأ, ما علمت لكم من إله غيري, فأوقد لي يا هامان على الطين, فجعل لي, فجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى, وإني لأظن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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ umel وَلَقَدْ umel ti, الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ للناس Bazo, ironin, nesi vahu dehu, a rachmetele, alehum je telekamu. Uemekun, tebi, Jenny,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 11. 12. 13. 14. 15. 16. بِمَا 17. 17. 18. رَبَّنَا řekl: "Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: فَلَمَّا 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: 'Řekl: أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ Ulfa tubi بِكِتَابٍ bin, min, اللَّهِ tum shodi Fa illa miesta, jímu la kafarlem,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 الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إنه الحق مِنْ, ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرون بالحسن السيئة ومن ما رزقناهم يفقهون.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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَأَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ أُمِّهَا رَسُولَهُ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَأَ إلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِتُم مِن شَيْءٍ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 Ulra aitum ingeradala, hledaj komun, narasar meden ile je umiltié, meti men ile tikum, bilejil. Men 11. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 12. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.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 INNA ALLAHA LA Kala MUFSIDIN QALA INNAMA OOTIITUHU ALA ILMIN INDI AWALAM YA'LAM ANNA ALLAHA QAD AHLAKA MIN QABLIHI MIN ALQURUNI MAN HUWA ASHADDU MINHU QUWWATAN WA AKTHAR وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قارون إنه لذو حظ عظيم. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَوْنَ وَلَا يُلْقَاهَا إلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَصْرُونَهُ مِن والله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا ما كان بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر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 In الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء